تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلم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 أَمَّا أَنْهَكُكُمَا عَنِ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا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 كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ أَن يَزُغَا عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 دون الله ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون